بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثامن والخمسون من التذكرة وقال كعب الأحبار والذي نفس كعب بهديه لو كنت بالمشرق والنار بالمغرب ثم كشف عنها لخرج دماغك من, من خرايك من شدة حرها يا قوم هل لكم بهذا قرار أم لكم على هذا صبر يا قوم طاعة الله أهون عليكم من هذا العذاب فأطيعوه وخرج البزار في مسنده عن أبي هريرة قال في مسنده قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كان في المسجد مئة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار لأحرقهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى فصل قوله ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزء من نار جهنم يعني أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها ابن آدم لكانت جزء من سبعين جزء من أجزاء جهنم المذكور بيانه أنه لو جمع حطب الدنيا يعني أنه لو جمع حطب الدنيا فأوقد كله حتى صار نارا لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءا أشد من حر نار الدنيا كما بينه في آخر الحديث وقوله وإن كانت لكافية إن هنا مخففة من الثقيلة عند البصريين نظيرة عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت لكبيره إلا على الذين هدى الله أي إنها كانت كافية فأجابهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأنها كما فضلت عليها في المقدار والعدد بتسعة وستين فضلت عليها ايضا في شدة الحر بتسعة وستين ضعفا والعياذ بجناب الله سبحانه وتعالى باب منه وما جاء في شكوى النار وكلامها وبعد قعرها وأهوالها وفي قدر الحجر الذي يرمى به فيها روى الأئمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الشيف بأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها وأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الحر من سمومها أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن حتى انتهى إلى قعرها. أخرجه مسلم. الوجبة الهدة وهي صوت وقع صوت وقع وقع الشيء الثقيل في الحاشية واحد ضعيف الاسناد. البزار قال الهيثمي في المجمع فيه عبد الرحيم بن هارون ضعيف. اثنان متفق عليه. البخاري ومسلم ثلاثة صحيح مسلم وتابع. الترمذي عن الحسن قال. قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا يعني منبر البصرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاما وما تفضي إلى قرارها قال فكان ابن عمر يقول أكثروا ذكر النار فإن حروها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد قال أبو عيسى لا نعرف للحسن سماعا من عتبة بن غزوان وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر. ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الزهري قال بلغنا أن معاذ بن جبل كان يحدث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إنما بين شفة النار وقعرها لصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهم تهوي من شفة النار قبل أن تبلغ قعرها سبعين خريفة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حدثنا هشام بن بشير قال اخبرني زفر حدثني ابن مريم الخزاعي قال سمعت أبا أمامة يقول إنما بين شفير جهنم وقعرها مسيرة سبعين خريفة من حجر يهوي أو قال صخرة تهوي عظمها كعشر, كعشر عشراء سلمان فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال نعم غي وآثام مسلم عن خالد بن عماير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت جده ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الاناء يتصببها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه ذكر لنا أمن الحجر ليلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعر والله لتملأن الحديث وسيأتي بتمامه في أبواب الجنة امشى الله سبحانه وتعالى وقال كعب لو فتح من نار جهنم قدر من خر ثور بالمشرق ورجلهم بالمغرب لا غلا من لا لا غلا دماغه حتى يسيل من حرها وان جهنم لتزفر زفرا لا يبقى لكم مقرب ولا نبي مرسل إلا خروجات جاثيا على ركبتيه ويقول نفسي نفسي فصل قوله اشتكت النار شكواها إلى ربها بأن أكل بعضها بعضا محمول على الحقيقة لا على المجاز إذ لا إحالة في ذلك وليس من شرط الكلام عند أهل السنة في القيام بالجسم إلا الحياة وأما البنية واللسان والبلة فليس من شرطه وليس يحتاج وليس يحتاج في الشكوى إلى أكثر من وجود الكلام أما الاحتجاج في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احتجت النار والجنة فلا بد فيه من العلم والتفطن للحجة وقيل إن ذلك مجاز عبر عنه بلسان الحال. كما قال عن ترى قبل القول اعود إلى الحاشية في الحاشية واحد الإسناد ضعيف والحديث صحيح الترمذي اثنان ضعيف الإسناد ابن المبارك في زوائد الزهد قال الهيثمي في المجمع فيه احمد لم يسمى وبقية رجاله رجال الصحيح ثلاث ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد قال الهيثمي في المجمع فيه ضعفاء قد وثقوا وهم يخطئون أربعة سبق تخريج الحديث متابع كما قال أن ترى فزوروا من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحمي وقال آخر شكا إلى جملي طول السرى أو طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلا والأول أصح إذ لست حالة في ذلك وقد قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين إن الحكم إلا لله يقص الحق وقد تقدم من كلامها لا إله إلا الله وعزتك وجلالك وقال كلا إنها نظ نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى أي أدبر عن الإيمان وتولى أي أعرض عن اتباع الحق وجمع فأوعى وجمع يعني المال فأوعى أي جعله في الوعاء أي كنزه ولم ينفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى قال ابن عباس تدعو المنافق والكافر بلسان فصيح ثم تلتقطهم كما يلتقط الطائر الحب قلت قول ابن عباس هذا قد جاء معناه مرفوعا وهو يدل على أن المراد بالشكوى والحجة الحقيقة ذكر روزين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا قيل يا رسول الله ولها عينان قال أما سمعتم أما سمعتم الله يقول إذا رأتهم من مكان بعيد يخرج عنق من النار له عينان يبصران ولسان فيقول وكلت بمن جعل مع الله إلها آخر فلو أبصر بهم من الطير عيد فلهو, فلهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه وفي رواية أخرى فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حد السمسم صححه أبو محمد صححه أبو محمد ابن عربي في قبسه وقال يفصلهم عن الخلق بالمعرفة كما يفصل الخلق بالمعرفة كما يفصل الطائر حب السمسم من التربة أو كما قال وخرج الترمذي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرج عنقا من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان, تس وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل ما دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث غريب صحيح وذكر ابن وهب قال حدثني العلاف بن خالد في قول الله سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة يأكل بعضها بعضا يقودها سبعون ألف ملك فإذا رأت الناس وذلك قوله سبحانه وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد قبل المتابعة في الحاشية واحد الحديث بهذا اللفظ موضوع الطبراني في الكبير قال الهيثمي في المجمع في سنده محمد بن الفضل ابن عطية كذاب اثنان صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح اتابع فإذا رأتهم زفرة زفرة فلا يبقى نبي ولا صديق إلا بركة لركبتيه يقول يا رب نفسي نفسي ويقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمتي أمتي وكان بعض الوعاظ يقول أيها المجترئ على النار ألك طاقة بسطوات الجبار ومالك خازني ومالك عيد مالك خازن النار ومالك إذا غضب إذا غضب على النار وزجرها زجرة كادت تأكل بعضها بعضا أو كما قال باب ما جاء في مقامع أهل النار وسلاسلهم وأغلالهم وأنكالهم والعياد واللود بجناب الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ولهم مقانع من حديد وقال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم وقال في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا وقال إن لدينا أنكالا وجحيما وروي عن الحسن أنه قال ما في جهنم وادي ولا مغار ولا غل ولا سلسلة ولا قيد إلا واسم صاحبها مكتوب عليه والعياذ بالله واللوذ بجناب الله سبحانه وتعالى روية عبد بن مسعود وسيأتي الترمذي عن عبد الله بن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو أن رضاضة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمه أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة عام لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من, من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها او قعرها قال هذا حديث هذا حديث إسناده صحيح وفي الخبر ان شاء الله سبحانه وتعالى ينأش لأهل النار سحابه فإذا رأوها ذكروا سحاب الدنيا فتناديهم يا أهل النار ما تشتهون فيقولون نشتهي الماء البارد فتمطرهم أغلالا تزاد في أغلالهم وسلاسل تزاد في سلاسلهم وقال محمد بن المنكدر لو جمع حديد الدنيا كله ما خلي منها وما بقي أو ما خلى منها وما بقي ما عدل حلقه من حلق, حلق السلسلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ذكره أبو نعيم وقال ابن المبارك أخبرنا سفيان عن بشير بن دعلوق أنه سمع النوفى يقول في قوله سبحانه وتعالى في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا قال كل ذراع سبعون باعا كل باع أبعد ما بينك وبين مكة وهو يومئذ في مسجد الكوفة أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع ابن أبي مليكة يحدث عن أبي بن كعب قال إن حلقة من السلسلة التي قال الله ذروعها سبعون ذراعا قول المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث وهو ضعيف اثنان صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح حسن ابو نعيم في الحلية أربعة خبر حسن ابن المبارك في زوائد الزهد وفي سنده نسير وهو صدوق متابع إن حلقة من السلسلة التي قال الله سبحانه وتعالى ذرعها سبعون ذراعا ان, أن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا سمعت سفيان يقول في قوله قال بلغنا أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فيه وقال ابن زيد ويقال ما يأتي يوم القيامة على أهل النار إلا ورحمة من الله تطلع طائفة تطلع طائفة منهم فيخرجون ويقال إن الحلقة من غلي أهل جهنم لو ألقيت على أعظم جبل في الدنيا لهدده وروي عن طاووس أن الله سبحانه وتعالى خلق ملكا وخلق له اصابع على عدد أهل النار فما من أهل النار معذب إلا وملك يعذبه باصبع من أصابعه ولو وضع الملك اصبعا من أصابعه على السماء لأذابها ذكره القتبي في كتاب عيون الأخبار له باب منه وما جاء في كيفية دخول أهل النار النار والعياذ واللود بالملك الجبار سبحانه وتعالى ذكر ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال تلقاهم جهنم يوم القيامة بشرر كالنجوم فيولون هاربين فيقول الجبار تبارك وتعالى ردوهم عليها فيردونهم فذلك قوله سبحانه وتعالى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم اي مانع يمنعكم ويلقاهم وهجها قبل ان يدخلوها فتندر فتندر اعينهم فيدخلوها عميا مغلولين في الاغلال ايديهم وارجلهم ورقابهم قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خزنت جهنم ما بينه من كبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب قال ابن زيد ولهم مقامع من حديد يقمعون بها هؤلاء فإذا قال خذوه فياخذوه كذا وكذا ألف ملك فلا يضعون أيديهم على شيء من عظامه إلا صارت تحت أيديهم رفات, رفات العظام واللحم يصير رفات قال فتجمع أيديهم ورجلهم ورقابهم في الأغلال فيلقون في النار مصفودين فليس لهم شيء يتقون به إلا الوجوه فهم عمي قد ذهبت ابصارهم ثم قرأ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة فإذا القوا فيها يكادون يبلغون قعرها يلقاهم لهبها فيردهم إلى اعلاها حتى إذا كادوا يخرجون تلقتهم الملائكة بمقامع من حديد فيضربونهم بها فجاء أمر غلب اللهب فهووا كما هم أسفل السافلين هكذا دأبهم وقرأ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فهم, فهم كما قال الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة تصل نارا حامية قبل المتابعة في الحاشية واحد خبر حسن ابن المبارك في زوائد الزهد فيه ابوك بن عبد الله صدوق اثنان خبر حسن ابن المبارك في زوائد الزهد ثلاثة سبق تخريجه اربعة انظر تفسير الطبري والدر المنثور اتابع والانكال القيود عن الحسن ومجاهد واحدها النقل وسميت القيود أنكالا لأنه ينكل بها يمنع قال الهروي والأصفاد هي الأغلال ويقال القيود أعاذنا الله سبحانه وتعالى منه بمنه وكرمه باب منه في رفع, لهب النار في, في رفع لهب النار أهل النار حتى يشرفوا على أهل الجنة يروى أن لهب النار يرفع أهل النار حتى يطيروا كما يطير الشرار فإذا رفعهم أشرفوا على أهل الجنة وبينهم حجاب فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وينادي في نادي أصحاب الجنة أصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يروا الأنهار تطرد بينهم أن أفيضوا علينا من الماء تردهم ملائكة العذاب بمقام الحديد إلى قعر النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال بعض المفسرين هو معنى قول الله سبحانه وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ذكره أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة له قال ولعلك تقول كيف يرى أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة وكيف يسمع بعضهم كلام بعض وبينهم ما بينهم من المسافة وغلظ الحجاب فيقال لك لا تقل هذا فإن الله سبحانه وتعالى يقوي أسماعهم وأبصارهم حتى يرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم كلام بعض وهذا قريب من القدرة أو قريبا في القدرة وهذا قريب في, في القدرة وهذا قريب في القدرة والله سبحانه وتعالى أعلم كيف يتم ذلك باب ما جاء أن في جهنم جبالا وخنادقا وأوديا وبحارا وصهاريجا وأبارا وجبال أو عيد وصهاريجا وآبارا وجبابا وتنانيرا وسجونا وبيوتا وجسورا وقصورا وأرحاء ونواعير وعقارب وحيات أجارنا الله سبحانه وتعالى منها وفي وعيد من شرب الخمر والمسكره وغيره الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفا ويهوي فيه كذلك أبدا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وقد تقدم من حديث أنس أن من مات سكرانا فإنه يبعث يوم القيامة سكرانا إلى خندق في وسط جهنم يسمى السكران والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد انظر العاقبة للإشبيلي اثنان ضعيف الترمذي ثلاثة الحديث رواه مسلم بلفظ آخر وهو يبدأ بقول يبعث كل عبد على ما مات عليه وأحمد ونحن لم نجد الحديث بهذا اللفظ أبدا ويبدو أنه من نسيان من نسيان الرواوي أو المؤلف. وتابع، واختلف العلماء في تأويل قوله سبحانه وتعالى فويل فذكر ابن المبارك أخبرنا رشدين بن سعد عن عمر بن الحارث أنه حدثه. عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفة قبل أن يبلغ قعره والصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفة ثم يهوي فيه كذلك قال وأخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن زهيد بن أسلم عن طاء بن يسار قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره قال وأخبرنا سفيان عن زياد بن فياض عن أبي عياض أنه قال الويل مسيل في أصل جهنم وذكر ابن عطية في تفسيره أن الويل صهريج في جهنم من صديد أهل النار وقال وحكى الزهراوي وحكى الزهرا عن آخرين أنه باب من أبواب جهنم وقال أبو سعيد الخدري إنه آدم بين جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين خريفا وذكره ابن عطية وقد تقدم رفعه وخرجه الترمذي أيضا مرفوعا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الويل واد في وسط جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن الهيعة وقال ابن زيد في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وظل من يحموم اليحموم يحموم جبل في جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار لا بارد بل حار لأنه من دخان شفير جهنم ولا كريم أي لا عذب عن الضحاك وقال سعيد بن المسيب ولا حسن منظره ذكر ابن وهب عن مجاهد في قوله سبحانه وتعالى موبقا قال واد في جهنم يقال له موبقه وقال عكرمة هو نهر في جهنم يسيل نارا على حافتيه حيات مثل البغال حيات مثل البغال الدهم فإذا ثارت إليهم لتأخذه مستغاثوا منها بالأقتحام في النار وقال انس بن مالك هو واد في جهنم من قيح ودم وقال نوف البكالي في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم موقعا قال وعادم في جهنم بين أهل الضلالة وبين أهل الإيمان قبل المتابعة في الحاشية واحد خبر ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد فيه رشدين بن سعد ضعيف اثنان حسن الاسناد ابن المبارك في زوائد الزهد ثلاثة حسن الإسناد ابن المبارك في زوائد الزهد أربعة تفسير ابن عطية خمسة ضعيف الترمذي أتابع وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنها سئلت عن قول الله عز وجل فسوف يلقون غيا قالت نهر في جهنم